وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّ انْجُنا تَجَمُّعًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ نَصْرَتَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا